يا سيد الصاداتي يا مجيب دعواتي يا ولي الحسناتي يا رفيع الدرجاتي يا عظيم البركاتي يا غفير الخطياتي يا سميع البلياتي، يا سميع يا معطي المسولاتي، يعلم سر سبحانك لا إله إلا. الامان الامان خلصنا من النار